ولكنه بين في مواضع أخرى أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه الآية قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال إن من تبعه فإنه منه وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم وذكر نحو هذا عنيس بن مريم في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهما فقال عن نوح إنه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى قوله فاجرا كفارا وقال عن موسى إنه قال ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم والظاهر أن نوحا وموسى وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علم من الله أنهما أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدا أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فإنهم قالوا هذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الآية بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات وبين في سورة البقرة أن إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم وأن الله أخبره أنه رازقهم جميعا مؤمنهم وكافرهم ثم يوم القيامة يعذب الكافر وذلك بقوله وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا الآية قال بعض العلماء سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولا أي يجعلهم الله أئمة ولم يخصص بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا يستحقون ذلك قال تعالى واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فلما أراد أن يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فأخبره الله أن الرزق ليس كالإمامة فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إماما ولذا قال له في طلب الإمامة لا ينال عهد الظالمين ولما خص المؤمنين بطلب الرزق قال له ومن كفر فأمتعه قليلا الآية قوله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي الآية بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة له ولوالديه وبيّن في آيات أخرى أن طلبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه عدو لله فلما علم ذلك تبرأ منه كقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فيه الأبصار من شدة الخوف وعوضح ذلك في قوله تعالى واقترب الوعد الحق إذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا الآية ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفتحة لا تغمض من الهول وشدة الخوف قوله تعالى محتعين الآية الإهطاء في اللغة الإسراء وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون محتعين أي مسرعين إذا دعوا للحساب قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي الآية وقوله يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصوب يفضون. وقوله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشع علينا يسير. إلى غير ذلك من الآيات ومن إطلاق الإخطاع في اللغة بمعنى الإسراء قول الشاعر بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع أي مسرعين إليه قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم القيامة يقرنون في الأصفاد وبيّن تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ونحو ذلك من الآيات والأصفاد هي الأغلال والقيود واحدها صفد بالسكون وصفد بالتحريك ومنه قول عمر بن كرذوم فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين وقوله تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد قوله تعالى وتغشى وجوههم النار بين في هذه الآية الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقها وأوضح ذلك في مواضع أخرى كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وقوله لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى هذا بلاغ للناس الآية بين في هذه الآية الكريمة أن القرآن بلاغ لجميع الناس وأوضح هذا المعنى في قوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ويبين أن من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار كائنا من كان قوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه الآية قوله تعالى وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى إله واحد وإن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول وبيّن هذا في مواضع أخرى فذكر الحكمة الأولى في أول سورة هود في قوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله الآية كما تقدم إضاحه وذكر الحكمة الثانية في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وهم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال وواحد الألباب لب بالضم والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بهذا نكون أنهينا تفسير سورة إبراهيم ولقاءنا القادم والذي يليه في تفسير سورة الحجر إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته